ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية عن آئشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شري فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما لك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم وفي رواية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 فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك الحرة الأرض تركبها حجارة سود باب الصوم في السفر عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن روحة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المخفر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظل صاحب الكساء فمنا من يتق الشمس بيده قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبانه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 إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أي يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور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 نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنني أقول والله لا أصوم النهار ولا أقوم الليل ما أشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بأشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام قلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داوود عليه السلام وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سلزة وكان يصوم يوما ويفطر يوما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو بعده عن أبي أبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن أبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اجتماع الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا باب ليلة القدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما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 تحرّوا ليلة القدر في الوتر من الأشر الأواخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشر الأوسط من رمضان فأتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وإشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكث معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد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 وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ماره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أأتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام مائيا ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال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 حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه